أسلمت ووجدت الحج والعمرة مكتوبين عليه إلى آخر ما ذكر حتى قال له عمر لقد أصبت السنة فأقره على مسألة على مسألة الوجوه وستدلوا أيضا بأشياء أخرى لكن الشاهد هذا من ادله الذين يقولون بأن العمرة واجبة القول الثاني يقولون إن العمرة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة قالوا والدليل على هذا هو انه لم يأتي في الكتاب ما يدل على وجوبها واما قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله فهذا ليس المراد به الامر بها وانما المراد به الامر بالاتمام بعد الشروع يعني حينما تبدا في العمره او في الحج ينبغي عليك الاكمال وجوبا وليس المراد انك ينبغي عليك ان تبدا الحج والعمره وانما امر بالاتمام وانما امر بالإتمام بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج فقال ولله الناس حجوا البيت ولم يذكر العمرة ولم يذكر العمرة قالوا ومما يدل أيضا على هذا هو أن ما استدل به أصحاب القول الأول في رواية الدرقطني قطني وأنت حج تحج البيت وتأتمر قالوا هذه رواية شاذة مخالفة لما في الصحيحين مخالفة لما في الصحيح من حديث عمر التي عليها أكثر الحفاظ ذكر فقط الحج دون دون العمرة وهذه الزيادة تعتبر شادة عند جماعة من المحققين وأجابوا عن حديث عائشه أيضا عليهن الجهاد قالوا هذا ليس صريحا ليس صريحا في الوجوه لا يدل على الأمر لا يدل على الأمر وسددوا بأحاديث أخرى ضعيفة منها ما جاء ان اعربيا او ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم هل علي حج فقال لا الا ان تتطوع لا الا ان تتطوع هل علي عمره سال النبي صلى الله عليه وسلم على عمره اهي واجبه قال لا الا ان تتطوع لا الا ان تتطوع لكن هذا الحديث ايضا ضعيف ولا يثبت وهذا القول قال به الجمهور ان العمره ليست واجبه وانما هي سنه قال بها المالكية والحنفية والشافعية واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولكن عند التأمل والنظر في الأدلة فإن القول بالوجوب أوجه من حيث من حيث النظر أوجه من حيث النظر وقول الجمهور لا شك فيه شيء من القوة وهو كما ذكرنا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن جماعة من المحققين يرون أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كالحج واجبة في العمر مرة واحدة كالحج وأما تعليل شيخ الإسلام فهو يقول إن ارتباط العمرة بالحج كارتباط الوضوء بالغسل فالجنوب إذا اغتسل أجزاءه عن الوضوء إذا اغتسل أداءه عن الوضوء فموقف موقفنا من العمرة مع الحج كموقفنا من الوضوء مع, مع الغسل وإن الله سبحانه وتعالى لم يوجب العمرة على عباده ولأن العمرة ليس فيها زيادة على ما في الحج بل في الحج زياده على ما في العمرة فلذلك لم يكن في إيجاب العمرة لم يكن في إيجاب العمرة نوع وجاهة إيجاب بدليل أنه يأتي بطواف وسعي وحلق او تقصير وهذا كله موجود موجود في الحج فلا وجه للايجاب هنا هذا هذه هي وجهه نظر الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى